يا ربُّ ونحنُ نأتي أم وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ وَإِنْ كُنْتُمْ عَنْ مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَتُوَلُّوا مِنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ والمتاج الذي نزاره فيه والمتاج الذي ينزل لي قبل ومن يكفر الله وحاية فيه فَوَقِعَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَجِدُوا مِنْ إِنَّ يحضرهم من العزة فإن العزة لله الجميعا وقال نستعاريك البتاك أنه لا سيحكم آيان إلا تنقص خوبك ويحتم في حديث غريب إنكم إذا من يسلون إن الله مجال أولا نفيد والكسرين في جهنم جنعا الذين بهم فإذا كان لكم فتحكم إلى الله وقالوا أنه لكم معكم وإذا كان لكم كان لكم وقالوا قالوا ألم نستهد وَقَالَ يَحْكُمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكَافِرِينَ عَلَىٰ مُؤْمِنِينَ سَبِيلًا <تصفيق> ۚۚۚ لعلم الله عزيز سلقاناً نصيراً إِنَ المُلَا أَن يَفْدَقِ الْأَجْسَلُ فَالْسُّ لِلَّاَهَا وَلَكُلِّ تَلِسَ مَن نصيراً بِاللَّهِ Up to the is all that I want لا إِلَهَ إِلَّا الله وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذَا يُرِيدُونَ when I go to وَإِنَّ اللَّهَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ سَأَقَطَعُ نَصِيبَهُمْ وَأَضْرِبَنَّ لَهُمْ مَثَلًا كَمَا بَنَوْا بُيُوتَهُمْ لِيُطْحِنَهَا رِيحُ الصَّبَا كَأَنَّهَا Bilatanه ازاثم سكانم از�лекم بهان لطjackا انكره كان اضطر درBra Berat الحجن سي شيء كنت نراقبنا ونسكن قومنا نراهم كذا العظما وقولي اننا قتلنا بِعِنْدِ اللَّهِ وَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ فَلَا تَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ وَلَا تَنَادُوهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا وما رَبِّهِمْ الله عزيزي, <تصفيق> الله عزيزي. وكأن الله عزيزي الحديد. وإن من من الله لا أدنه من ذلك قبل موت. ويوما فيها رَبِّ لَا تَحْمِلْ عَلَيَّ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي رَبِّ وَاكْفِنِي مَا آتَيْتَنِي وَتَوَّفَّنِي مَعَ الْأَبْرَارِ وَأَدْخِلْنِي وَأَعُوذُ بِرَبِّ الْكَافِرِينَ الَّذِي مَثَّرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُمَنُّ وَيُمَنُّ وَالْمُؤْمِنُونَ لَن يُمَنُّوا وَلَمْ والقمر ينزل من صنعه والقط و الذكر من من الله و من أجر الله من حيثا. والأسفر وحيثا. وكل موين من أحراب المرحبين الضوان. وهذا الناس الأمورا. وغلق من ما اوتوني لا لا اَللَّهُ يَرْعَى وَيُدَبِّرُ وَالْمَرءُ يَتَنَوَّى وَكَفَى اللَّهُ بِالْعِبَادِ إِنَّ رَبَّكَ مَوْعِدُهُ وَنَذِيرُهُ إِلَّا الْمَغْفِرَةَ وَعِندَهُ پیلی طریقی که ت seeing و ما که زل ورداء أكوم بالحق لحظ لكم سآمن طي والأفر وإذ تنفوحين فلذال ما من السماوات والأرض وجاء نطار معظمنا يا في إليكم والله الذي حققه إن من الذي حيث بالرقيم رسول الله يمنعه أذكر الله رقيم رقيم اسمه فآمنوا بالله ولا تكونوا تذابته يَا تَمَامُ وَيْلٌ وَلَكُم إِنَّ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ منی است که شما و و و فَإِمَّا تَرَىٰ مِنَ الْعِبَادِ يَسْعَوْنَ إِلَىٰ دِينِكَ فَقُلْ إِنَّ الصَّلَاةَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ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 وَمَا يَذُوقُونَ مِنَ السُّوءِ إِلَّا مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ يُجَازِي الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا فَإِذْ شُرِكَ اللَّهُ بِالْعَدْلِ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَإِذْ يَقُولُونَ يَبْغَوْنَ الْعَذَابَ الْمُسْتَمِعُ وَسْوَيَا إِلَّا عَمَالَ لَمْ يَتْمِرْ لَمْ عَمَالَ فَإِنْ كَانَ تَحْمَتْنِيهِ لَهُمَا السُرْتَانِ كُلِّيهِ بَعْضَ عَقِقِ وَإِنْ كَانَ تُحْمِجَا وَإِذَمَانًا فَلِسْتَجَعُ فَإِنْ لَيَنِيهِ يُغَيْرُ اللَّيْلَ <سؤال> وَالنَّهَارَ وَمَا خَلَقَ فِي السَّمَاوَاتِ